يا طارف الصحب عندي علمي غير العلوم تعالي ودي يا فاض فضلك وأعلمك به ملزوم أعلمك يوم إنك تسد اللزوم علمي بعد ضاعته لريا ما عاد أقضبه حاولت أشد العزوم ولا بقالي عزوم وحزامي المرتخي عجزتي ايدي تكربه منجوم لو اهتدي بمسيارات النجوم في عيوني الربع والعداء نفس الشباب يا طارف الصحب عندي قلبي غير الألوم تعال ودي أفاق فضلك وأعلمك به ملزوم ليل كيولك قهوه ومنتديات المجلس بعد مطر اللي بعد ضاعت ما هي تكذب ما في اشي ابتهجه في حياتي يدوم اللي ابتهجت بوجهه درب الذهب اذهب ونهبت ريحه لا مطارد هم فطرافها الخير لكن وسطها لتربى نزحت عن واقعي وانحيت يم الحلوم وعايشت الأحلام قبل أصحى وقبل انتباه خذيت من لونها الوردي كبار ويا للأسف جت جميع قسومها مرعبة صحبي عندي قلبي غير الولو يا ويلي افرح فضلك والله مبكي منسوب على اللي مبكي يومك يمكن تيستي بعد لا جاء دنيا بعد تنغبر قدام تفص صدري ليله زرت ظولو الكتوم صبر صبر وانقضى صبره ضاقر حبه واش قلتك لست الوقت والربع قام تقفي عن القام ولا تنطحل من شبه انقلت لجن الكرامة دمع خطات الرخوم اقول حمل الكريم اليوم حمل رقبه اللي أحكيت الصراحة قام كل نيلوم يعني عشان السلامة كل كذبك جبه يا طارف الصحب عندي قلب بين الألوم تعال ودي أفاق فضلك وأعلمك به نلزوم يوم إنك تسد اللزوم يا دنيات تكبر الي اسبحت البحر يا له عسى ما يعوم واللي صعد الدرج زاد ولك حتى لو الطير عنهم فوق تعجز تحوم تجيك حذفة سان موجعه مطبا ندفع بال أحسن ولكن ما سالمنا الهجوب إلى متى والحليم يغطي صوت غضبه في تالي الوقت تلقى شخصي دون العموم يكفيك جملة عرابك الياسة لما مذهب يا طالب الصحب عندي علم بين العلوم تعال وديها فضلك وعلمك به ننزو ما يوم انك تسد اللزوم لني <تصفيق> ما تكذب والأكثر الخلق مات قدرت سد اللزوم لو عندها الرجل من روحه مثل عربة والتالية علها بحمولها لها تقوم لني حصل خير ولا الجاية علم كبه يا طارف الصحب عندي علم غير العلوم تعال ودي أفض فضلك وأعلم كبه M'l'zum a'al·lim-ki-y-o-m-i-n-ke-t-e-s-d-ell-zum A'l'mi b'a'd-d'a'ta ma a